بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبيل يعلم ما ينفر في الأرض وما يخرج منها وما ينفر من السماوات وما فيها وهو الرحيم الرحيم وقال الذين كفروا ما تأثين الساعة كن بلا ونفرين تأثينكم عالم الغيب لا في السماوات ولا في الأرض آدم الضيب لا عنه في السماوات ولا في الأرض ولا أصفر من ذلك ولا أكبر ولا من ولا في قتال مبين ليجزي الذين آمنوا وعموا لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معافلين أولاك فلهم عذاب من رجل أليم ويرى الذين قوتوا العلم الذي منزل إليك من رب فهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كله مسجق إنكم لفي خلق جديد. أفترى فالذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضراج الفعيد أفلم يروا إنا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن سأمخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن بذلك لا آية لكل عبد منيد ولقد آتينا منا فضلا يا ما هو الطريق. وعلمنا له الحديث ان اعمل سابقات وطيب بالصبر واعمل صالحا اني بما تعملون بصير وازبينا يدري اودوها شهر ورواءها شهر وازلنا له اين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ومن منهم عن من فالجواب وكذور الراسيات اعملوا آل داود شطرا وقليل من عبادي الشكور فلما قرينا عليه الموت ما ذلكم على موته إلا تابة الأرض من ساته فلما في ما في في مسكنه الآية جنة معين. وشماء ولو مرثي رقم وشكولا بل تبنى وجعلنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ القرى الَّذِي باركنا فيها قوى طاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالينا وليلاما امير فقالوا ربنا باعد بين اسبابها وولا انفسهم فجعلناهم اهاتيك ومزقناهم كلا مزق ان في ذلك المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان الله نعلم يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين من دون الله لا يملكون مثقال في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من طهير ولا تنفعوا الشفاعة لمن له حتى إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرَ اللَّهِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَقَالُوا قال رَبُّنَا هُوَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ قُلْ مَن يَمْلِكُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ الله وإنا لَا يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم كل أروني الذين ألحقتم به شركاتا لا بل هو الله العزيز الحكيم وما إلا من الناس ولكن ولكن أغتر يَعْلَمُونَ لا لا تستقفرون عن مساعدا ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو الظالمون موطوفون عند يقول الذين استقفروا للذين استقفروا قال الذين استفعبوا فنحن فبدناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استطعفوه الذين استكبروا بل نقل الليل والنهار اذ تامروننا ان, أن نكفر بالله ونجعل له اندادا ورسو الندامه لما راوا العذاب وجعلنا المولى لفي اعناق الذين كفروا هل يرجون الا ما كانوا يعملون وما فِي في مِنْ من نذير إلا قال مصرفوها إلا قَالَ مصرفوها إنا بما أذكركم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق بمن يشاء ويقفر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقلبكم عندنا ذلفا إلا من آمن, آمن وعمر صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف لما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آيَاتِنَا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الراتقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهلا إياكم كانوا يحبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكسبهم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 وَبَاللَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقَّ لَمَّا جَاءَهُمْ مِنْ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ مِنْ قَبْلُ لَمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ مَا آتَانِهِمْ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا قُلْ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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضلت فإنما على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قدير ولو ترى فذلوا فلا بوت وأخذوا من مكان قيد وقالوا, وقالوا آمنا به وأننا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كبروا به من قبل ويقلفون بالغيب من مكان بعيد وحيد بينهم وبين ما يشتهون فما بعد بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مبين